أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين رَبِّي تعقلون تَعْقِلُونَ نَحْنُ عليك عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ كنت كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني ويقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك وَيُعَلِّمُكَ مِنْ لَدُنْهُ الْأَحَادِيثَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ عَبْدٍ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ رَبك عَليم حكيم لقد كان في يوسف وفرقته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه حب الى ابينا مننا ونحن عصبة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 قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا تنبأ أنهم بأمرهم هذا، وهم لا يشعرون وجاء. وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الْذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ الْلَّهَاءَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا قالت ما جزاء من الا ان يسجن إلا أقتلع عن نفسي.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 أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وَآتَتْ كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم قالت فذلكن الذي لُمْتَنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب الي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إن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 ما تعبدون من دونه إلا أثناء أن سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان <سؤال> <سؤال> Roma> لا أعبدوا ذَلِكَ الدِّينُ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي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 فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَامِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا هو اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين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 وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصبتم فذروه في سنبله إلا قليلا من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 ثُنَّاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من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 ب السوء إلا مَا رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا قال جعلني على خزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبووا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ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 سوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أبا وإن لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير أهلنا, ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير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 وَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 فوق كل ذي علم عليم قالوا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 شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله سيأسو منه خلصوا نجيا قال كبرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرط في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي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 121. وجئنا ببضاعة مسجعة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أن 129. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي الله علينا إنه من يتق ويصبر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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَا الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لكم إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا اغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى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 وقد أحسن في إذ أخرجني من السجن و قد في إذ أخرجني من السجن و جابكم من البدو و جابكم من البدو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي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 انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما, توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي اليك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 أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم